قناة الجزيرة ليس الأي فقط بمجرد إخراجها امرأة متبلجة فحج هذا خطأ لكن عندها من الأخطاء فوق هذا كله هذه القناة تشكل حقيقة في اتجاهها ويجد نفسه يشك في وما تحمله من أفكار وما تدعو إليه من طعن في الأمة وتشكيك في ثوافقها وأيضا جنايتها على هذه المملكة السعودية الجناية التي تعتبروا لها ومحاولتها إيجاد البلبلة وكلام الملفق والأكاليف قناة الجزيرة فيها شر كثير فيها شر كثير وفيها تحريش وفيها يؤتى بأناس يتخفطون في أمور الدين وفي مسائل الفقه ويحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله في فتواه هذا خطر شديد الاستماع النظر فيها وفي قناة الجزيرة شرها مستطيل الآن وكل ينسب إليها الشر ولا يمدحها أحد نعم عندما تتبجح قناة الخسيرة وامثالها القناة اليهودية المشبوهة التي في احدى الدول المجاورة والتي يطرب لها كثير من الجهل والسفهاء وهي تدس السم في الدسم مديرها جميلا لعاذر يهودي والقائمون عليها دروز ونصيرية بل ان شخصا مشهورا من ادعياء العلم يتشدق في هذه القناه